لا تبلون في أموالكم وأمفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيرة وَإِن تَصْبِغُ وَتَتْتَقُوْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ تَقْوَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ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 يَمَدُّو بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ بِنَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء قدير 113. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 أو أنسى بعضكم من بعض فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا اكفرن نعمون سيناتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صدقوا وصابوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أَجْرَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وهنا كميديا هي عاشر من سعودي كنا سابقا التفسير لكرانك كريمك سن يطول الايه دونك كون جاهي ايه بقول يا سيدي تالي لي مكبلها انا من سوره ال عمران ايه قال لما بقول ابن واكو دي هي من سوره النفس كامله قلنا دميزه عمران لا تظلموا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين وُصِفَ من قبلكم قال تعالى فدعوهم يرسل سبحانه لو عزتي فانك ذاك شرفا حبوا لنا الذين شيخا في اموالكم اوليهم قد هو ولا صدق إلا شوقي خفر لبقي بوده كيف تكبر وحيلها واجباتها إذا كذا كمية هاي حتى كمية هاي نفقدها كمية واجباته ومالك كو واجبه أي أكرك من الله صار يا فسال إذا نكون بل إنك قد إنك كيف حوله wa qumaya wa da'maya wa damaana ya masiba minallahi wa ima raisa kulka waxa masibooyinka ee xulaha ku dhaca ya waxa waajiba in maaliya ee xulaha la بل saaray labadaana la idin ku imtihana ya bal waxa la idaa amarkeege ina dulsaaniin أعمال عوصبا الذي ينقل سارايا جهادك أوكالي حج كأوكالي صلاة كأوكالي صوم كأوكالي تباية أكبر الذي ينقل سارايا أما واسده مصيبا ايضا مماني إنه يباك زيليسا يباك زيليسا عرورت باقامانا يسا أدقي باقاما نفسينا ولا تسمعنا. وهاد مغلدونتان من الذين هو قوط الختاب للسيئي يهوذي النصار من قبلكم إذن كهورتين كتب للسيئي يو من الذين كوا أسركوا إيبا أسريكي علي إيوة ثاني جاء لفض القول الله وهاد خمغلدونتان أذن قال لي دفاتر كلاك والميزان ما القي النفط هنا ولا اختبارا يا أو إن تصبروا حداد المقالات ان اختبار تمر كدرقتان مع عصيدة مصائب كانت كصبرتان إذا ذا يهوس هذا كصبران شوادي يوحى النفط جاء جايك كصبران وتطقوء بك بغدادان وحيل لا ينفرن المريشان وحيل لا ينكر يباي كهران فإن ذلك صبرك أيها تغوذة من عزم الأمور صلى الكوة الله الكوذة ووين بك متاج وأمور تلا بغيبوه وحفوخة هي وحساها لأوه وحن أعزائم هي تلا أدقوه قلت صبرك أيها تغوذة وحي كمجيهم, وحي كمجيهم في أموالكم فوليهين قال الذين كدروا يا انا واجب الله صارايا وانفاق يديكم باللذين فوق في ومغل الدونتان من الذين كووا حقوا اغطوا الكتاب كتاب, كتاب لسيئي من قبلكم هوركين لسيئي كاليهود والنصارى ومن الذين كووا اشركوا وثنيين فاللهو شريحي أشا انتوا بواحد كالمغل الدونتان وحيدين فابونيب اهل ملئ اذا نب كثيرا فربضا وان تصبروا اذا كان مركز الاركتان فكه الدان نقوتان على الاركتان دون قادتان وتتجو إيه, ايه بقى باقدان فاين ذلك افسده ايه بقى باقدان يا سمرك من ازمن الأمور ترى يال قوه اداد واجب ان لو قد اي كمي تاي شخص ما ترخيص حكومي له عزائم الامور وعلى ذلك وعزيمه قرقاصه بركيه تقولا ارجما الذي يمكنه أن أي يكمدهم وإذا خذ الله النساء الذي نعوت بل ما هذا مع علماء اليهود والنصارى الله لبه الله وحنا الله لبه الله كتبت إبا إلاك اللوح دجيه تورادي إنجيلها وحي أحكامها كتبت قده دكيه اللي إنا أمده عدية كما يصبحين إياك باهركا لقود الإلهية وفي نفس الوقت علماء المسلمين يجيب اللي وديك يبقى أغوثوه يبقى تذيكوا قد عضي سأيان قد عين إنه يجين تداتك قال تعالى بقو حيير وذكر أيها الرسول الكريح خسولك صرفت له أسيقوا ماذا إذ قرر تأخذ الله بقو قبطي نتاق الذين كوي بلن قوضا نتاق وحينوري وحاوين نتاق العهد الموفق باليمين أو بشهد ملكي وحنوب ما ميل يتكوهك هذا بار إذا جعان جريم إذا مرخات اللقو دارو بلنك أبضلن أدقو قل كأبضلن أدقو بأيبك قبطي علماء بني إسرائيل إذا خذ الله إبا مركو قبطي نفاق الذين كبير بلنك وضيعتك وطول كتاب الذي سيئي وإحن اللقوب اللهم يمروها وحن اللقوب اللهم يمروها لتبينونا إنك عديني سنو كتابك الذي سيئي يا الله عديني يا للناس وقوله ربي نصيب وغدي غي انه كتاب كيف فهم الى قانوني ذكر في في الله يذ الفهم فيه تكا غير شيء لا تو بينون ميعادين في كتابك للناس دت ايا لو لا او ولا في كتاب حبيب الله كاس اد قالوا بني اسرائيل لقد قبت سده يلهن balanji ee baa waxaa ay ka tuureen waraa dhuhuray سبب ka kali fi imbalanji ee baa la tuura wa macay waxaa way wax yaraa manaafic oo ajina way ku qadan jirayen walaa jinni mada oo asaay dhawranaayeen oo haday u adeyaan nabii muhammad (calee salaatu wasalaam) nubuudisa iyo risaala diisa حقا محمد شاكتان ومدع كرادا هو رسول حقا فورد بالغو شاكتان انت البالغو شاكتان تلماني يسي بعض فكرة ساوه كحرمايا ابتنا لك شاكتان كلها واحدة تصليحنا يا مرك مركة دورة شاكتان لقال كايم دورة نايا تجلد كل شاكتاني ما تلمانتنا ما قال تعالى خبوح يري واشترا به كتابة عدايا اللي يري. فمعنى الدنيا قليلا يرى ايه يقول قتل وكتابة ابقريسي ايه الهويني واحد كا... ايه ابتفو قتل الدنيا لنبق عنتا يهدين لقليو ويقول تريس مر مركز ربي سبحانه عز وجل با عوضي دليلي ايه فضيس ما يسهرو تعدقين با فحي قتل من دربة لها معنى نربة قتل الى حرق حقها دي عديان تم بقى في هاللاين كنا هاللاين تازين زورين كل كأراء أبدا هي عدم أبدا أي, ابد اي لورين فبليس ما يشترون كل كواعجاتين نصي بلبضنا تبي عدل عدل أحد تبي عدل ما تبي لعائن تبي عدو حي حي وحش عائن إلا أمانه إلا جو أنا أكلمه أبغى في عندي هنا يلا يبغون بس فينا كان قفل لبادو. هذه قواصحة وفعان تاينكو الى ونها جعلانك قفكم مخلص من اغرف إذا لديك يطاعا ذي سأقريه سلو اعبيه سأقريناك إذا لديك الله تقول هذه اللي كان لحيسا أحد كلاب يوسنوغان هذه إذا ذي يطاعا ذي ونها جاها إن الباهي يوضنان كاللغول إخلاص الصميم إذن فما بالك وعدا سمايه يا وعدا هاي أو تجويرا أو دانا إن لقوه بمبونيو قال لي على قرينيش قال تعالى إلا وحجي لله تعصى بل همارين رسول الله الذين وعد يفرحون فرحايا بما بيكفر عيان أتوه من الكفر والظلم يا الكفر حسنه إلى السمايتي يا إن هاد كفر يا حديث خلال لبداً ديوه هادات جاف كالساميسي أشاد قفوا وأرى كتب بضمها لكن ما هاد كفر يا حديث جعلوني مستحق بأنه يسيبها تهي خلقوا حيها يفرحونا وهي كفر حيين إما ويحي أي أتوا لي من الكفر والظلم والخيانة يكفر أحسنايين ويحبونا وحيجعلايين أن يحمدوا إن لهم هاد عليوه مما هو ناك لم يفعلوا فل لو قم حد عليه فلا تحصابنهم كوامرنها أمريم بمفازة ماليكو قوليسان من العذاب عذاب قوليسانها أمريم حقاوا قمرين ولهم وحيليه عذاب العذاب أليم عن جيليه عاجروا واحد كترا إنه قفية قال لما قلان كنا فرحان يعلانا وحيا نهينا إنه أمانون ليرا وفي عنده قلت أرمى أساس وكاله حذار داله قلب صداء ولله ملك السماوات والأرض وحلوه جوابا يمرك إراده لقد سمع الله قولا الذين قالوا إن الله فقير ونحن نعم يباله جوابا فبعو الله فقيرا ولله اردت له باله وينعذ كالله ملك السماوات والأرض قولا لي ان هنسلو وحكوسغن ودنغوليهي من كان هنسو ي هو خلقا امورس ي هو تدبيرا مامن ي هو رزق امبيلو ي هو حكمن فبئن فولهيه سادو حدا فقير والله على كل شيء واذكر رسول الله وحاد حسطى اذكرت اخذ الله ايضا قبطي نفاق الذين كوهي بلن كودا قوطوا الكتاب كتاب, كتاب خلسي يهودي النساء ولا سيما علماؤهم ولما ذوي كتب تقريمي ايضا بلن اذك لغو قبطي وحانا لغوا بلن مي لتبيننا ان العبدين عيسان هو كتاب خلسي للناس ندوين هذو وَوَلَا تَكْتُمُونَهُ تكتمونه اودا كتابك قريني فنبادوه فتاخر نقولا بل لميعدينتي سي تورن بلنكي ابنا وا تورن ورا ظهورهم نبركود الجداجيسا ايي كاتورن سيدايو دفيرن ثنايو نبركوداي كاتورن وستروا گت بهي أنت واحد لاركا واحد كوفا إيه بلة بلة ما شيء نمو يشترون أي كفتة كتاب في أبء أي أدميره أي باص إيه بلة هذا بيكون سجى يوم لا تعصى رسول الله ما الذين واحد يفرحون كوفا العيا بما واحد كوفا العيا أتوى إليه مادن من الكفر والظلم وهو يحبون الجل أي يحمدون لهم لما سيئ لهم هدعليو اي ان لما اللهم يفعلوا صميم وهو فلا تعصبانهم هؤما لهم كوا في مفاجة قلين الجوغان هؤما من العذاب عذاب عقل اللهم يقول ليسوا عذاب النار أليم لحظيو ولله بكل جيبا إسكالا تلك سماوات تلقيها الهان والارض والأرض تلقيها والله اهد على كل شيء وعلى عركة كله كركي قدير ايباء وذو هنا في خلق سموات والارض ادلة يابلة وكونيا اي عايز كدب اي من دونتا وعيب سبحانه عز وجل وحدان يبيسة لغكرته امنا عائشة ربي الله عنها عيات كانت اغرده وعيديه جرتين ويل لمن قرآها ولم يفكر ما فيها اياتا قبك اغري اياتا إيه أنا نكون فكري إنك أقول عليك بضانا نقول كنا عليك سلاة وسلاة هذينك مركب سوقعو تهجدك إيه قيام لينك كا. أيها كانوكو أغرين جري قال تعالي حدوحي لإن في خلق سماوات إلا ريال أبو ريد جليد حاكسغن والأرض وفي خلق الأرض إلا ريال أبو ريد لأبو ريد جليد واختلاف الليل هذينك أيو والنهار maalintu kala beddelnaantooda ay kala bedelayee midabkay ku kala bedelayee maalintu waa adahay hadeen kuna waamadooyaay bade adaw ku kala bedelayee maalintu wa kulushay hadeen kuna wa qabo yahay bi ziyadati wan nuqsan wa isu khilafsayee mar hadeen ka balanaaya marna من يريد الباب انت وحقرده وقلبي نذيفه له اكل وجودي صافي شركي هو تقليد ورائي جهلي كفري وظلم وسنقلب وده باقين اييغوتغنتاي أي منحم يا ربنا قوه الالباب خا يا عبد اللي كان فايلسان يا واكوما الذين اخيارته يذكرون عسايه الله ايضوين يا من وقعودا فقعود وعلى جنوبهم iyagoo ciifoodina akorki xagood u badan bay inta baxsan sida aad aan xarad u usay waada cadde xaalaysan dani aad damka khilaaf yihiin waxa way hada dib أما soo eegto saddex raminn baatay ama wa taagantay ama wa faddida ama waa jidka uu cafray yaman idan inta badan markii allah ku إنه الضغطيه وهديتها جنيه إيه هديفه ليه إيه هديي جيفان بأ ألا الحسيان كلا بعد واحد كلا الصلاة هديلتو كان أيو خلق بسيطة بارتاه تهيوتو كان إيشا عافي ما هداد قرتي إستاق بادكو تو كان إستاق هداد حميلي ويدانا فلق هدكو تو كان هده دي صدى حميلي ويدانا إستيق بادكو تو والغو أنت عبيس ميّن كجل ويتفكرون وما منايا تمسك على قدربي أب يد على عنايا يخل غسما وكرري الأبود قد جد بي كفي كرايا يو الارلي ريا الأبود على قايلي يبغ أفجك كان أباه مقوني أوص مي هذا السيريا أي رادان ربنا يا ربنا إننا ما خرقته ما أذن أؤمن هذا الدوك نادونتي باطلاً عجاراً ولم يتنب بحسب الطبيعة إلكوا إسكابورمي بلكوا إسكابورمي بكوا إسكابشي وحوال بباد يباعد كله لي وأتينا سورة صادق مرني وما خرقتنا السماء هو وما بينهما باطلا ذلك ذن الذين كفروا خويل للذين كفروا من النار وكحد أموتين بل هو أبو راي إني سقال له أبو سبحانك إبوه باطل ممكو ما بقفتك حيار إيا باطل ممو وما قلن تتكو ما نقفته إفقنا خبيه نقي إلالي عذابنا نارت عذابك يدن نقي إلالي هو يلاحو وليبر يبا ديبا سعوتا نلالبابك خبنا يا ربنا أنك ربنا إنك هذه ربيا من روحات تدخل جليسي النار الجليسي فقد وحادبه أخذيته إنا دليسي أصدقك بحيقك فما للظالمين فكهمها سمعيا من أنصار أحده قرقاره وعذابك إبعوه قرقاره ما إله ولوحا صعدته يقتنكي أي تقتم أي أن أولو الألبابك خبنا يا ربنا أنك ربنا إننا أنك سمعنا مقالي مناديا مثل الواقعيه ينادي أقول يا رأي ذاتك للإيمان إيبار همين كذلك أقول يا رأي القرآن والرسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن كوالغو فصيري نبي محمد عليه الصلاة والسلام إثناء والغو فصيري وعن مقالي حد الواقعي أقول يا رأي إيمان ومحوليها أم أن آمنوا فلوسات بنتهين همين يا ربكم خبج ربك أيذنا بوري أيذ الله أيذ ما ملاية كل ماي يسقون يا نم غلاي كل كم أن جوكتن فأمننا فادوا تعقي إسلامركي أنجب رومايني يا ربنا يا ربنا أننا ربينا كافر لنا لا هونا دا ينوبنا كفياك أنو قالوا وكافر اللو أسر أن أحدنا سياتنا ثم يلوحن قلي اللو ندا أسر وتوافنا اللو مركي جيري النقطة النوفز مع الأبراد أدامها بارياشا أهو وحيات فرتي فرمي وحاتقر ربطيك هاري كوة اللو نغوطر وليؤل للبابك توقت انكودي باسعون خبنا يا ربنا أنك الربي كانو النسي ما بروى قديات وآتنا ايبا نوي يبوهدي على رسولك على السنة الرسولك رسوسي النوسة بيرتاي عرب قوضة كركيسة وحي جميع خيرتنا يا بوضي فعرفنا النصيب ولا تغزنا اللوحن الدولي يوم القيامة قيامة المالين تعدى اللوحن الدولي وعذاب هي عقابة تكات مريسي انقربا كل عذي إن كذية إبانا لا تغلف مباجيسي المعادة بلا ماذا وحد يا بوضي مهب سامو بلا انت اواتوكتن كودي سوابتي ايبواتنا هستاجابا وحااقبالي لهم اولي الالباب ربهم ربي قوت باتوكتن كي كاقبالي وحونا ربي يري سبحانه اني انيقى ربي لا اضيح دايح مايو عملا عاملين من عمل فلاي عملك او مينكم اجينك اولي الباب اجينك كا ميد كاسو منذ كارين ميد اللبا او انسان ميد ديقا او اما كلاحقتان لقد دينت أربعة كعككم في دين كعبة بعضكم قاركين من بعض قاركك لوكا يميت إذا لين أخيرته هاجن الدرج ودنك وذهبت لي وأخرجوا لبيحي من ديارهم أقلدوا دياري لجبيحي وأزول لبيحي في سبيله أن قد دينت إذا درت للغد لبي وقاتلوا فبديت علمي وقتلوا لله يي لو كفرن أسطرنا عنهم حقه هذا وما فما هو حي الأعيان دمانتك فجردي ضال غدافي والأسطري ولأدخلنهم فحنقلنا يا شنات باريال أي تجري الدراري من تحتها شنات بني هذا يا جهد هذا هوسط الأنهار ورياش أفركها من بيئة من عانا من ملبة من خمرة أفركها هو أيها الصادق الرائع يا حوابا دا أبى المريء من عند أي الله إلا أتى لجاء المريء أو في جري هي جهاتي هي دلالتي أي علاجات لوجه المريء أنت كريه واحد لغط لجلي ماه أي والله هو أي دوينة عنده الآتي واعا حصل صواب أبى المريء ونقبلا لا أتى أو إن في خلق سماوات إذا ريال أبو رديد قدهد وحاقو سوغن والأرض إذا ريال أبو رديد قدهد واختلاف الليل حذينك أيها والنهات مال إنت إستضمري دولا لآيات دليلية إلا قدرة ديسية وحدانية ديسة إلا علم ديسة اللغو قرته وحاقو سوغن تاي اللي يلي ألباب لأصحاب الحقود عقليا الكوة وصاحبة هي سوغن تاي الذين أول ألبابك يذكرون حصايا الله معبود عقودك يا من يبغو تاجاً أو عوداً يبغو فدية وعلى جنوبهم بنع ذكر في سكوسا وعويا في جميع الحارات في ألسهيم الله يكون ريني ويطغى بريايا أسكنايا ويتفكروا ما منايا في خلق السماوات والأرض رجالك هي رجالك أبوري داود جدها هذا أي سيرايا قائلين أيها غوالك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ما خلقت ماذا نؤمن هذا أولك إرئيه بم يواء باطلا هذا هو يا ماذا نبوره عياره ماذا نبوره ما حكم ما ذو عبورته حكم ما ذو نوعه إلا عابده إباده أنا معك بأي يسأل إلا عابده إلا كرام أيه و جنالك أيه وحي إباده يديده إلا هاي أيهانه قل على ابو ساس الحكيم دي صور ركوانتاي كل كيار لو ما ابو رين سبحانك جهنم بالليل اتى جهنم بعدي اي عيار فقنا الله انه الى لي عذاب النار ما ارتقي عذاب خيد النبي يا ربنا انك الرب جلن انك اديك الربا من روات تدخلك ليزو النار النار فقد عذب اغذيتو من اد ليس وماله والين المفليال ومسونا من أنصار وحقرقاره خبنا يا ربنا أنك ربنا أننا أننا سمعنا مقالة مناديا متغير يا أيوب منادي تتقوي يا رأي يعني مقالة الإيمان إلى الإيمان إيمان تتقوي يا رأي لحنا أن آمنوا وضعوا رماية لربكم فبقينا رماية فأمنا رماية خبنا يا ربنا انجا الرب جناو خافر لنا الله نوضو جنو بنا تنبي يالك النجا وكافر الله واسر عنا حاجه النجا سياتنا ومن يالك النجا وتوفنا الله نوفسو مع الابرار باريازه ماعود ماوفسو خبنا انجا الرب جناو واتينا النفس ما وحيات وعاتنا نو يابوداي على رسولك خصوصا العرب كذا نو ولا تخزن لوهن الدلين يوم القيامه يا من علمت هذا لوهن الدلين انك ادغا لا تغلف يبه يبه لا لا ما دجيجي المئات يا رب يدي يا والله ما ما دجيسد فاستجاب لهم يا ربهم حبضوا ووقوا اقبل اي اني اني رب يا الله عمل عامل نسقي ومنكم إذن كأول الباب كاذن كا كملا كاسم من ذكر مذلبا أوذا مذلا جدا بعضكم قارئ من بعض قارك كلو كيمي خجها وين قال لي وين كان رجع لي في الذين ذبح خبيضوما كي ربان هالغذين حاجر كتجوا ذن قود الدرك وأخرجوا لبيحي من ديارهم أغلدوا ذي دي القود إلى ربع شيء وأودوا تفادى لبيحي في سبيل أنه يقول الله الدين تقول هذا نبضي بي وقاتلوا نبضي بقالمي وقتلوا لذي لي لو كفرنا واسورينا أنهم حقوا سيئاتهم حما يلقوا ولو دخلنهم أحنقلينينا جنات باريال أي تجري غلغول من تحتها ويهدية جيبه هذا هوصول الأفرة ثوابا المريم من حند الله ألا أكتل لك هذا المريء والله أبوينه عنده إذا أبو أكتل لك أكتل لما أركب فسنو الثواب أبو المريء ونأكبدا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد خطاب الرسول رسول الله ألا أكتل لك إيا مؤمنين تاكتل لك ألا بالغوث لك ليلا ليه أو السياريات كي هنا إيا مالله أدوك كن وجيهين وحيل الله عيان وحاسي اكو خلقه من وحوين ماه او سجيرياده لا يغرنك يسنكو كذين تقلبو الذين كوي قد قدومي دودا كفروق الوضي في البلاد قولك القديس ايكو قد قدوم عيان في تجارة سالمي وحايقن ثم حذير مداة سلامته ما هو من أن يحنموا نار الليل أيهاي يا حارون يا دواجن وأبي سلمي هاك. انت قول قدر لا يصدقنا خميني خبنا يا ربنا إننا جربنا نفخر لنا الله نودا بنوبنا كن بياك إننا نودا الله واصغر عنا حق سيئاتنا ومن يالك ناكا وتوفنا اللونا افسه مع الابراغ با غياشا معوضنا افسه خبنا انك خبكنا واتنا النصيب ما وحيات وعدتنا انه يبوهدي على الرسولك فصوصا تعرف كذا انه يبوهدي ولا تغذينا اللوهن الدلين يوم القيامة يا مما ما ننتهى اللوهن الدلين انك اذيك لا تغلف مباجيسي المئات يا ابو هيضي يا بلمنه نبدا جيشود فاستجابوا وها اخباراي لهم يا ربهم خذوا ربوا و خو اخباراي اني, أني ربيا لا و بعديع مايو املا عاملن مشقاي شقدي ومنكم اذا كول الباب كا اذا منلا خاصو من جكريم ميدلبا او زع ميدلجدا بعضكم قارسين من بعض انغارك كلو كيمي فقه وينكا دلى حوان كان حقا للي فالذيين ضدك فقيا دومر كي رفان هالنغدين حاجروا كتاكي ودنكوذة اللجر في وأخرجوا لبيحيي من ديارهم أقل دوذية دالكوذي لقد دعشي وأوضوا تبدأ لدي باي في سبيل أني قال الدين تيده قده هذا لبود باي وقاتلوا تبدأ دقالمي وقوتلوا لدي لي لو كفرنا ثيات حمايالكودا ولو ادخلنهم فحن قليلا جنات دار رياض تجري غلقل من تحتها كلها يديه ديره الهوسره الانهار وديال افر فواضا ابو المريم من عند الله الاك للغاب المري وي والله يضوينا عنده سبعتي وحا اكثر اكثر لماركو نس نو ثواب ابو المريم وراك بدن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد خطاب ويه. رسول الله راهد الله إذا مؤمنين تاكد كانت قاله إذا قالت لك ليس لك هذه الأسجارية ترحونها إذا ما الله يأدونك كلهم وحي الله الله عاليا وحاة من الغم وحوين ما أسجارية لا يغرنك يسنكك ذين تقلب الذين كوي قد قدومي دودا كفروق اللوضي في البلاد قولك قديسيكو قد قدوم ايان في تجارة صاليمة وحايقن عصان ايان ياغو بدغوا محايا ليمساء فحاوي قليل ير ثم حضير مدى الاسلاماتو مأواهم من انكوضا يحنموا نار الليلة اي احوي اي احرون يدغانوا وبيس المهاد إنسا قدو اللي صدقانا يهاننا ما أغو باطية بلا بضان مالك تريد في واكا قالي يوزدد من وحايلاجيهين جنات باريال حي تجريق الغلي من تحتها قليه هذي يجريه هذا هوصوه الانهار وغيال خالي دينا فيها جنة قده هذا نزولا ماركي سوريوه من عند الله ألا أكتب إذا قمرت وما عند الله إلى أكتب وحيال أي خير في حنان بضن للأفراد لذلك بار وين من هل الكتاب وحاجرين من قيمه بضناء وما بحيث أصمح الذي جلي النجاشي هجاشي حكومه دل كان حبشيه اليمن انتي سنه وهي هينا صارت بسبب مساره الدين تاعها هسه ارتا ايولين عادله كل كيا صحابته اتنشوايه قريش من نفتو كان زي ايام نبي قوت الماموري من عادله هناك سوا حضر لغو دول من يا دل كان حبشي حكومه درت نواه أيها... لي هي حلوه عادله افريه تلونق ايام مركي فعاكم في الآثمان رضي الله عنه وقفضي رسولك غضاء ايه بدك ما يشعتك مركاكم مدهاء تعفر ابن ابي الطالب ايه حلقة اووايينه ماشي مركا يشتغنوا السوداء اووايين امان بالسيل ودن كودن بجع في الشتيلة اقال خي بدر بمركا داعي اقال مركو داعي اقال دي لقاب بورصدي خود وات ہوا یہ لو کھدکا گئی لگبن ورے لجلے خود وات ان لگا تجي ایی فکریین دتہ حقہ تکے أمر ابن عبد الله بن ربیع من لیلہ تبدا من او عقلی یعرف من صار می ملتوں وایل او گبدو حالو دیبد او قدی یہرگو کیا waadna tiraada waad dalkaga soo galay sufilla annaga naga soo jeebay oo diinta quraash aanan ku jirin abiga diintaaga aad aan ku jirin inay ku fasaliyaan bay doonaan quwasa annu kaaga digayna waxaan madaxay quraash furso marke minki lo shegey ma u wa in arka wa ay iraadan Jaafar marku wad oo lumfan oo ay u iyo dajmiibaa deer oo na gamida ee baduurtay nabin ka dhigay quraan ku dajiye oo noona إلا إن كان عيسي مريم سورة مريم نعيسي مريمي كساكي صافي عن صاد بوب بالله نكي ويقلقوا لذيثا وعيير والله بان كل أرسل وعويل كان عرضك أخرين أيو يدينت عيسى اللي قد جيين هل دري شبكة صوضة بحيل تفيا انتو قادمتا إلا كوموسا قران قرآنك هو أمان النجاش وإلا سمعوا ما انزل إلى الرسول فرأ عيونهم تصيب من الدم وكل الموت شنو مركي دحوباي يو يريدو ودن خيجا من بعد كوتي سين واحد ويدين ميت نبغي نقله رفدي اي قريش سينك خا مقري نقاسو اذا كتفي ما دن كنوا واضحا فكر ما ضابن لك قالي شحال لا شغيثي و خا ليين فين انما إن من سيعينه وادون الميدان الحج ادعون ان الله ان تقى مر با لغو سو نوخده اولي يريدون غازن ان سو هو العيان ايبلص مر با د كل ساعه يمر رأيكم في انسا انسا ما حسبسان حين نزل الله النور شيئا عبد الله ورسوله وارونت بو يي قول قوله يقوله قال يريد مو في مجاشنا ما بيقولون لي عليه الصلاه والسلام ما بيقولون ورضي الله عنه هل تعرف يا ولد اري المره شلون لما في مركز مهاجرين تاع لما مدينة وين لما تجي هجره الحماشه اللي يرا افرادهم بالكو بلا واساي وكل بيجار هل كي والد كبير ثاني اماني يا غوز خلاف هلال من شو أظنه هذا؟ مدينة أنا مركّلة رسول مركّبوا لين فينا جاسى، كم من بار رسوله وشجعي عليه مسألة أصحاب رسول يا رب الناس على الله بعض يمكن قيمة البذناء المهاجرين قالوا جاي إن جاسها يمكن ما توجريه جاي، هذا حساب رسوله كردي جاي، أصحاب إثنائي ما بونغ جاي ينجز هل ترى مني مركب مرس ايا وخلوا وجميع المعارضين اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون ومعفوا المؤمن ايا ضغ بالله باي رجالكم باختي ارلعوا شوف هالكشيتو ترى ايات دارت من مر قال تعالى فدوه ويري وان منه للكتاب يهوديا نصرته في كتاب المسيح وكاميرا لمن اسمعه الا اورنجيري عبد الله بن سلام لا من دتبخو جيره يوم من الرومين ايا بالله فبيك غير نغو وما القرآن رومين أيها انزل الله تجيئ اليكم يدينت وما نزل عليه انزل الله تجيئ لهم التوراة قاصعين قاصدين هوغنايا الذين يبوين لا يسترون امانتك خب بعدي نجاشي ارق لا يسترون يبسن مايا في ايات الله أياتي أبا تورادي إنجيل كي إلي فمن الأدنيا مغارضي إيا أقديه إيا أعراضي سبك الله ودي أرضى الله نغضو يري فمن الأدن قليلا ير يا ربنا تتكى لمنطي معادقو تلقشي نجاشي أولئك كوى لهم وأيليه أجرهم أبال قد كودة عند ربهم ولذا مرتين أولئك يتون أجرهم مرتين لبا قرضي إليه ونبذي هراء يدين تي خورة أي خميانا يخاعين أفال قد بيليهين نبي قانضم بي يدين تانضم بي خميانا يخاعين أفال قد بيكل أيهين أولئك هو له محيل أيهين أجرهم قد خودة عند ربهم سببوا لك إن الله يبوينا سرقوا الحساب حسابته التي تزيون فيعاتب الخلق ونقضوا حسابه بقدر نصف النهار كل كذلك مؤمنين تلا راهق لي يا أيها الذين ددت آمنوا حق الروميو اسبروا تلغات وطاع هذا كن صبرا معطي هذا كن صبرا مصيب هذا كن صبرا وصابروا لا صبرتما قال لي يابا النار كدن بايزو أي هل قمنا أيان أيينك صبر بدن أي لا صبرتما وارهاب يطو انت يدقال يا قاشان تنور هيا والله إنتجا الله أن يقول لنا أن يسير ويسير من البيضاء فلا تهينوا وتدعوا إلى سلم وأنتم ملع والله معكم واتقوا الله إلى كبغة ووحيذ فريا فرما وعلا يسيرون إلى البيضاء سد حمرون اصدروك وصابرون لبا ورابطوا سدر واتقوا فر يا ربنا معنهلين أفترى أمرك أن نزورنا، أن سافرنا، أن لا سافرتنا جالدا، أن جالك كلهن نجاني، أن نكافحنا من أجلنا، لأعلكم تخلصوا. ما كسردوني أخيرا، لبذا بقولي جن جن، وأدونك أن حبناني، جن لا يغرمك نسك كريم، فقالوا لا بينا، كويك جدعنا كفروا قالوا أي في البلاد تلك جودي سيربو بتي النبات قال أي فوجد جدوما يا متع رعوي وجدومي قليل ير ثم مددا كدب ما وهم حرم شيئا منك يهواج الغصن لا جهنم هو نار تجاهنما لا يرا وبشال مياه إنت لشوكو جهنم ما هو باقيه برا لكن أي شيء الذين دفع اتقوا الله سبقي اتقوا ربهم خبى قوتك عبسى لهم عيلة يي جناتهم دار يال تجري دريرته من تحت عواسته على أنهار وضيال خال الدين إلى قواراية لا جنده جود هذا نزل المرسيوري من عند الله اللحظ اللحظ اللحظ مما الله حبي لقمرسيوري وما عند الله يبوي نوح يهلكه إلى خير في غنم بلن للأفراد ذات اللوباري عشا وإن من على الكتاب كتاب قد كفل سيره لا من قاربك شيئا، عبد الله بن سلم في النجاسة أوكره، لو مين هو ميالي، هو ميالي، أنجيل الله جزيء، إليكم يمينكم وما لا أنا إلى آياتي. أمننا الدنيا خليلاً يرى أولئك كوة لهم وحياليهم أجرهم أبال قد كذا عند ربهم سبقوا لك أيكل أيهم إن الله يبوين صرعوا الحساب حسابك ألدت يوم يا أيها الذين دت آمنوا حقا رميه اسبروا ضلقات وصابروا لا لذا الله صبرتما إذنك صبر برين والرابط في هذه يددك ألك الله الله إذن أبوري كأفضل لعلكم وحدمكم مذنتين إن تفلحوا عدوني آخر بكل ذان كان والله على